يا من يرى I'm yeah. you أحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا أيها الإخوة مع تفسير قول الله تبارك وتعالى أعزة على الكافرين وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الولاء والبراء من أصل الإيمان وأن الذي ليس في قلبه هذا المعنى ليس عنده من الإيمان شيء إذ لا يتصور ابدا في مؤمن رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألا يكون في قلبه عداء لأعداء الله ورسوله هذا شيء لا يتصور لأن الإيمان لا ينفك عنه بحال من الأحوال مثلما تحب ربك تبغض عدو ربك فهذه مسألة واحدة يستحيل أن تنفصل ابدا حبيب حبيبي حبيبي وليس من الحب ابدا أن تصافي عدو حبيبك فهذه علة الحب ولذلك وجدتني معنيا بالتفريق ما بين المودة والبر لأن قائلا وهو من أسمج قائل رأيته فما رأيت خسفا ولا عسفا مثل هذا الذي سأذكره لكم يقول هذا الفسل إن هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين يقول ان هذه الايه ناسخه لايات البراء من المشركين جاهل ونحن ابتلينا في هذا العصر بتصدر الجهله ثم وقع أهل العلم في فخ لا أدري كيف وقعوا فيه وهو أن يجادل الجاهل محل الجاهل تحت القدم ليتعلم لا أن ينصب قامته ليناقش هو ده محل الجاهل لكن في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوحه كما يقال ب. يعملوا برامج حيه برامج حيه بالهات اي فذله في الطريق يسال اي عالم ويعترض قول للعالم انا الكلام ده مش عاجبني والكلام اللي بيتفوزوا كلام غير صحيح يوم العالم بان لازم يبقى حليم ولازم يبقى رفيق ولازم يبقى ودود عشان الدعوه الى الله بالحكمه والمعظه الحسنه الفاسد عمال يعتدي وعملي ضيع في الأدلة والعالم عملي رب ولفوقانك أسهامك هذا جاهل والجاهل لا يناقش يأخذ على أخاه يتعلم هو ده محل الجاهل وسمح لكل من يريد أن يتكلم حتى ولو بكلام الكفر أن يتكلم يقول إن الآية دي ناسخة لآيات البراءة من الكافرين، آيات البراءة من الكافرين بتلبس القرآن كله، بل هذه الآية تقدمتها آيات في البراءة من الكافرين، لكن الجاهل لا يعرف الفرق بين المودة والبر. المسألة باختصار أن البر يكون لمن تحب ومن تكره ولا تكون الموده إلا لمن تصافي وتحب بس زي الدنيا الدنيا جعلها الله للبر والفادي لكن والآخرة عند ربك للمتقين بس فالبر يبذل للعدو والصديق أما الود فلا يكون إلا لحبيب ليه لأن الود من أصل عمل القلب زي البغض بالضبط لذلك كان من أكمل إيمان العبد أن يحب لله وأن يبغض لله هي عملة واحدة لها وجهان مثل ما تحب تبغض وهذا مؤمن وهذا مؤمن بأساس المساله كلها عمل القلب وهناك فرق بعيد وبون شاسع بين أداء الواد وأداء البار لا يكاد المميز يخطئ بين الأداءين يخطئ التمييز بينهما وخذ مثلا هذا الموقف في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازم قال اشترى ابو بكر من ابي عازب عازب اللي هو ابو البراء يعني رحلة فامر البراء ان يحمل الرحل لابي بكر فقال عازب لا حتى تقص علينا خبر هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من جملة ما قال رضي الله عنه أننا لما خرجنا مهاجرين ودار علينا الوقت وكنا في نحر الظهير قامت لنا صخرة فالتمسنا ظلها وكان معي برده ففرجتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضت ما حولها فمر بنا راع غنم فقلت يا غلام أفي, أفي غنمك لبن قال نعم قال هل أنت حالب لنا قال نعم قال فحنب فأخذت اللبن فبردته وقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت مش حتى رضي لا حتى رضيت انا يشرب ويشبع انا اشبع حتى رضيت لا يكاد المرء أبدا يخطئ نبره الحب في قول أبي بكر فشرب حتى رضيت لأن ود قلبه هو الذي يتحرك ويسبق ده اسم ود عن الجانب الآن في حديث أبي هريره الصحيح مسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون اليه واحلم عليهم ويجهلون علي صدرت على طول الخطف قال ان كنت كذلك فإنما تسفهم المل اي الرماد الحار ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى الراجل ده واقف بالعفن كل ما يمد ايده يضربه كل ما يحلم عليه يشتموه كل ما يعطيهم يمنعونه في وقت حاجته هل يتصور ان يكون في قلب هذا الرجل بر ابدا ما الذي جعله يقبل هذا كله ان الله عز وجل امره بالبر يبادر واقف على حز الغلاص كانما وقف على الردس في الصفيح الساخن يعني فشتان بين هذا وذاك الموده اصلها عمل القلب لكن احنا في زمان بيهز كل الثوابت عندنا الاحكام التي كانت مستقره ما كان يخطر ببال احد ان يقف ليناقش فيها بهزها النهر وصار كل شيء معرضا للنقاش وهذه مساله خطيره هذا البناء لما يقعت الجدرده ده مش مشكله لكن لما تهز العمود ده هي دي المشكله كل شيء بينهار وانا عمال اتابع توابع الزلزال اللي هو امامه المراه للمصلي في الجمعة الجمعه في امريكا فهذا عن زلزال وده انه توابع كده بشوف رد الفعل عندنا فطبعا مشكورين انكروا طبعا هذا الكلام انكارا باتنا مستشار وزير العقاب الوهيع ويه يعني لما المرأة أم الرجال ما أبو جعفر ابن جرير الطابر يقول كده وأبو ثور بيقول كده وطالما فيه فقهاء قالوا بهذا الكلام خلاص بننكر ليه ودول فقهاء عجل الله ام واحد تاني راضد عليه من علماء اهل السنه والجماعه قال له لا ابن جرير لا ياخذ لكلامه لانه ملوش في الفرق ده مفسر بس ولا هذا اصاب ولا ذاك اولا الذي يقول ان ابن جرير الطبري ليس بفقيه هذا لم يقرأ لابن جرير شيء ابن جرير داء كان فلتة من الفلتات كان إماما محدثا لغويا فقيها مفسرا مؤرخا وكان إماما في هذه العلوم جميعا وكان له مذهب فقهي كالائمه الاربعه اسم المذهب الجريري ومن طالع كتابه الماتع الرائع الذي ما اعلم احدا سبقه الى معناه نعم جاء بعده من نسج على منواله نعم ولكن لا اعلم احدا سبقه الى معناه كتاب تهذيب الاثار له أظهر براعة فقهيه وحديثية ولغوية وهذا الكتاب لم يتمه الإمام ولم نظفر عليه على ما ألفه الإمام لكن ظفرنا ببعض هذا الكتاب ونشر في عدة مجلدات على خمس ست مجلدات الذي وجدناه من هذا الكتاب أنا وحيل المتكلم لأن هو يروح يراجع كتاب تهذيب الآثار، ان يعرف من هو ابن جرير. نعم ابن جرير الطبري إمام كبير وبرز في التفسير. لكن هل يعني برز في التفسير يعني ليس لو في الفرق؟ اللي هم عشان يرد على اللي يقول لك ابن جرير عجاز يقول لك ابن جرير ما بيخامش والحق بين طرفين نقيض وليس معنى ابن جرير مثلا ايمان المفسرين ان يقبل كل تفسير مثلا يعني ابن جرير مثلا اختار المسح على الرجل على خلاف ما هو معروف عن كافه اهل السنه والجماعه في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه ذي القراءه المشهوره عندنا القراءه الثانيه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على الخفض بكسر الله والقراءه الشهيره عندنا بفتح الله ليه لنا معطوفه على الوجوه ومعطوفه على الايد مفعول به يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم تمام ومن قرأ بالخصض وعطف الرجل على الراس وحكم الراس المات يبقى حكم الرجل المات تمسحوا برؤوسكم وأرجلكم هو اختار روية الخطر ووافق الشيعة في المسألة دي والذي يرجح فيما يتعلق بالرجل الغت الأحاديث الكثيرة الشهيرة المستفيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه وأنه كان يغسل رجليه وما مسح عليهما قط إلا أن يمسح على الخفين بس إنما يمسح على الرجل لا يغتل الرجل تمام طيب ده المفسرين يعني ما المفسرين يقبل كل ما يقول في التفسير طبعا لا بدا هذا وما يوجد أحد قط قبل كلامه كله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بس رد كلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فمن دونهم وجد لهم فتاوى مردوده ومرجوح هي معنى ان بن جرير ليس بثقيل كله بطابخ انما هذا الجاهل اللي هو كل مؤهلاته انه استاذ فلسفه بس فالبحر بيقول له بس انت استاذ فلسفه يعني في الدين قال له ما تغضبنيش ها ان لا تستفزني كده بالنص لا تستفزاني انا افهم في الفقه من كثير من الفقهاء لان احنا في المذهب في الزمن اللي المذهب فيه مذهب ودراع هو ده المذهب السائد دلوقتي يتاح له يتكلم يروح اي صحفي عايز يملى اي في جريده يروح لاي لأ بنات إذا في الموضوع جاهل يتكلم وينجب حتى ابن جرير لو قال هذا الكلام راي شاذ من ضمن الاراء شاذ التي ينفر بها أي عالم في الدنيا ولا يضر في علمه ولا نفعل عليه حتى إذا وجدنا لهم مثل هذا القول المرجوح وإلا لو كل قول وجدناه في الكتب تبناه أحدنا ووض في أقوال لا يقبلها ذو ذوق ولا فهم كتاب مراكب الفلاح في الفقه الحنفي هو بيتكلم عن الامامه ومراتب الإمامة ويأم الناس أطراهم لكتاب الله فإن استوى فعلهم بالسنه فإن استوى فأكبرهم سنه فإن استوى فأقدمهم هجره هو ده الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثة بن مسعود خلصت لحد كده هو بقى حاب يقول طب استوى في الأربعة دول ها؟ قال لك فإن استوى فأجملهم زوج ده فقه إيه فقه اللي فيه طيب جبنا النساء وأقفناهم صف وبصينا لهم وتملينا فيهم وتمعين وملينا إيه عيوننا وقلبنا وقلنا دي أجمل ودي أجمل, ودي أجمل فإن استووا ألف أصغرهم عضو ده فقر ده يصلح أن يوضع في كتب الفقر انت عايز تاخد كده هتلاقي برده كتير لو حاديت تقلب في الكتب أفكل ما قال إنسان قولا في كتاب يبقى اسمه ويبقى مذهب ويبقى لنا مندوحة نحن نأخذ هذا الكلام ما هو لا يفعل هذا إلا الجهل اللي هم تصدروا واللي هم ماتكوا المناصب العلمية والكلام المفتي بتاعنا أنا سعت برنامج على الناصر واحد عدل شريط برنامج على الناصيه مع المفتي بتاعنا أنا لا يعنيني ما قال لكن آخر كلمة قالها. تقول له المزيعة. طبعا سيادتك عارف ان احنا لنا سؤال تقليدي في اخر الحل وهو تحب تسمع ايه قال والله انا يعني لو سبتيلي كده كنت اقولك اسمع المنشاوي اسمع محمد رفعت بس لان انا مش عايز اخرج عن نمط البرنامج ولا اطار البرنامج فانا هستبدل دول بمكسوم ايه والله بالنص استبدل دول دول اللي هما بيقروا قران استبدل دول بيهم وكل سوق ده المفتي بتاعهم هو قال المتصدق الافتاء خد بقى الشريحه دي وانزل لتحت ترى العجب قلبي يتمزق عندما ارى هؤلاء وارى طلاب الهدى ارى طلاب الحق اللي نفسه يوصل لربنا لما يرى الطريق امالا بقطاع الطرق الى الله بيصعب علي ويتقطع قلبي من اجله وكثير من الناس يولا الدايره الاكبر ده المف يتبعه وقد يكون صادقا مريدا لرب مسألة الموده والبر أنا معني بتجليتها لأرد على هؤلاء وليؤسس وأحيي هذا المعنى في قلوب المسلمين لا سيما في زمن التيه والضياع والغيبوبة وأنا سأتولى التفريق بينهما من خلال سورة الممتحن. فإن لفظة المودة تكررت فيها أضبع مرات وإن اكبر نسبه في القران كله قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أقفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يكون يكونوا لكم أعداء ويبسطوا أيدي ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وواتوا لو تكفرون الايات دي كلها تهيج وتحفيز واستفزاز والاستفزاز دا له وجوه علامات الاستفزاز في هذه الايات ما يلي والخطاب للذين امنوا لأنه لن ينتفع بهذا الخطاب الا هو لا تتخذوا عدوي هذه نمرة واحدة وعدوكم هذه نمرة سنين عدوي والشيطان برغم انه هو معدن الشر وأول كافر في الخليق وكل شر في الأرض فرع على شره الكبير إلا أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن أبدا أن الشيطان عدو أبدا لم يصف الشيطان قال عدو الا على جهه العموم في قوله تعالى فان الله عدو للكافرين الشيطان ابو الكفر كله لكن يعين الشيطان ويسميه ويقوله عدوي ما حصلتش دي ما, ما رايتها في القران ولا رايتها في السنه الا بكلمه عدو الله لكن الكافر الانسي قال فيه عدو وقال في فرعون يأخذه عدو لي وعدو له ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يبقى وصف الكافر الإنسي بأنه عدو له إيه معنى الكلام ده إشارة منه إلى خطره الثاجة وأن المرأة إذا لم يكن حذرا من هذا الكافر يجره الشيطان من السهل أن تدفعه عنه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولى الادبار شيطان الانس لو قرات القران عليه جميع لا يتحرك بالاضافه ان شيطان الجن انت لا تراه والمرء لا يئنف الا في شيطان الانس عايش معاه وتاخذ وبتدي معاه بخلاف شيطان الجن انت دايما مرعوب منه وخايف ولما بتقول لوحدك في مكان بتبقى مرعوب لو استحضرت هذا المعنى شفت الباب بخبط كده ولا بلدت على هوا خبطوا ضربوا توقف ما تعرفش تنامتوا لليه برغم ان انت في الدور العاشر مثلا وآمن وبابك مقفول لكن لا تستطيع ان تنام ليه ليس بينك وبينه انس فتقبل منه بخلاف شيطان الانس فأول تهيج لك انه عدو لربك الذي تحبه والذي تعبده شئت القائع عند اهل الايمان ان يكرهوا اعداء الله لانه جزء من الايمان حراره الايمان الحراره في المساله دي المهيج الثاني ان الله عز وجل اذا قال هذا عدوي يبقى عد له اشد العذاب وان الذي يضع يده في يده خائف يقينا ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب اذا عدو لربك دي معناها إنه خاسر مهزوم واخرته جهنم المهيج الثالث انه عدو النقاش المهرج الاولاني حركت وفي ناس إيمانها نظري إيمانها على الورق اسمع سب الدين وسب ربنا لا يحرك ساكنا واحد قال له وسبه بأبيه يدخل معك معركة حتى لو خسر حياته فيه ما الذي هيجك لما سب هذا المال رؤباتك بينما سب ربك فلم تتحرك فما الذي هيجك محل الوارد في النفس والانف من الذل فاذا لم تتحرك بالمهيج الاول اللي هو عباره عن مهيجين ببعض نهيجك بانه عدوك تلقي اليه بالمودة وشوف التعبير بقول يعجل تلقون اربط مثلا هذا بقوله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد الإلقاء ده معناه الإصباء الكامل يعني تلقون إليهم بالمودة الكاملة وهم أعدائي وأعداؤكم أيضا هذه الآية نزلت بسبب وهذا الخبر رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه جماعة عنه وفي كل رواية ما ليست الأخرى وكما هي عادتي في هذا الموطن الفق القصه كلها من الروايات قال علي بن ابي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق انت والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وابي مرشد الغنوي ذو الاربعه قال علي كلنا فارس فارس يعني الخلاصه يدخل في معركه يكسبني طب مين العدو بتاعهم ضعينة امراه اربع فرسان رحل امراه قال اذهبوا الى روضه خاخ اسم مكان تجدون ضعينة معها كتاب ايتوني به الكتاب يعني خطاب انطلقوا الاربعه وجدوا فعلا المراه جالسه قال لها علي اخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب ففتشوا رحلها كلها فلم يجدوا شيئا فقال ابو مرتد والمقداد ليس معها كتاب احنا فتشنا لم نجد فقال علي ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه كم معاه التاب. ما يروح يقول لهذا الكتاب يبانعه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا قال لها لتخرجن الكياب الكتاب وإلا لأجردنك اخلعت بدوه فأخرجت الكتاب من عقاصها من الضفرة بتاعها لفت الورقه كده وحطتها بين ضفرتها كده وضفرت عليه إن وضفرت عليه أخدوا الكتاب وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. افتح الكتاب واقرأ يا قارئ وإذا في الكتاب من حاطب بن أبي بلتع إلى نفر من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لفتح مكة وفي بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عم خبرنا عليه الشعزين المشركين يعرفوا بالقصة بتاعت غزونا المكة ناخدوش استعداد والكلام ده فحاطب بن أبي بلتعى رجل من المسلمين عرف المسألة دي أفشى هذا السر العسكري وكتب إلى المشركين إن هنهجمكم في اليوم الفلان حاطب في بعض ديوات جالس وفي بعض ديوات أنه لم يكن في المجلس فذلك محمول على أنه لم يكن في المجلس فجيء به وجلس وسمع بقى كتاب، وما خطر بباله أن القصة تكون كده فأول ما قرئ الكتاب قام عمر بالخطاب وجرد سيفه وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حار؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي. فوالله ما فعلت هذا كفرا مني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان لكن كان لي أهل وقرابة بمكه وكنت امرأا ملصقا ملصقا يعني ليس من أنفسهم يعني ليس له قبيلة وليس له عزوة وكان من من المهاجرين لهم من أهليهم ولهم من مالهم ما يرد الله به عن أعراضهم وعن أموالهم فأردت أن اتخذ يدا عند المشركين يحفظون بها قرابات قال صدقكم لا تقولوا له إلا خيرا فقام عمر وقال يا رسول الله خان الله ورسوله والمؤمنين دعني اقطع عنق هذا المنادق فقال ايه يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له ان الله عز وجل كما في الحديث الاخر قضى ألا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبين ولما جاء غلام حاطب يشكو حاطبا وكان يقص على هذا الغلام فقال له الغلام والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار قال له كذب إنه شهد بدرا لعل الله اطلع إلى أهل بدره فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ففاضت عين عمر وقال الله ورسوله اعلم فنزلت الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تركون إليهم بالمواد ولذلك قال الله عز وجل لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يشير الى ما فعله حاضر لماذا فعلت هذا حتى يحفظ قرابته وارحامه فلا يصل اليهم ادم قريب لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله كما تعملون بصير الآية الوقع لي فيها معنى الدقيق نحن قلنا إن الموده عمل القلب فهل حاطب لما فعل هذا كان قلبه معه الجواب لا أما الايه نجرت ليه بلفظ الموده تلقون اليهم بالموده وحافظ قطعا صادق الايمان لا يرضى بالكفر ولا راضي بالردة مسلم من قلب ويحب الله ورسوله من قلب فلماذا نزلت الايه بلفظ الموده التي هي عمل القلب تجيب عن هذا ان شاء الله عز وجل اقول قولي هذا واستنصر الله العظيم لي w Rabbil 'Alamin, Zjednoczonego Królestwa, Panie wa al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 ومما تتميز به لغتنا أن يتسع اللفظ حتى يشمل المعنى الأصلي وما يقاربه وكذلك في أفعالنا فعل قد يقصد به المعنى الأصلي أو ما يقاربه يعني في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حجثاء عهد بإسلام قم مشين مروا على جماعة من المشركين علقوا سيوفهم على شجره يقال لها ذات انواط الشجره دي كان المشركون يلتمسون البركه ويستلهمون النصر منها فلما علا على السيف ابا بشير خير له المسلمون قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنه قلت والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله هل هذا القول كذلك لا يا بعد ما بينه هذا في الشر وهذا في الغرب فما وجه قوله صلى صل الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم قالين المسلمون يقصدوا بس بأن شجرة زيهم عشان ما يبهاش هم منفردين بحاجة لكن خطر ببالهم ان كلهم شجرة يعبدونها من دون الله ما اظن هذا المعنى ورد على عقوله انما مبادل إسرائيل قالوا لموسى وأرجلهم مبتلة بماء البحر اجعل لنا إلها كما لهم العزين إله لعبوده زي هم ما بيعبدوا العيد عزين زي زيهم عيد إله عزين إله ومن الذي انجاكم من فرعون دلوقت هو ده رجلك مبلول بماء البحر وحدثت معجزة إن البحر الماء تجمد زي الجبل ولقيت كده سيت كفوط في البحر وعديت ما السيل ده بقى حاجة أول ما يقفع يقول اعمل لنا إله عزيزي العبد واسمناش إله أهلهم عقل ومناش عقل ما أقبح هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن الكلام متشابه مع قطع النظر عن القصد، ولذلك نهينا أن نقول اللفظ القبيح الذي يستمل على المعنى القبيح وإن لم يقصد القائد ليه لأن المستمع اذا وقع اللفظ في اذنه وقوعا مستبشعا إن فعل له معنا كده ما ترصوتش حشك كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مساب الاسماء قال لا تسمين غلامة رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا او نجيحا او ربيحا روايات حتى, قيل حتى اذا قيل أتمه وقال لأ رباح هنا ما فيش رباح مفيش رباح ليه ما فيش رباح يبقى في خساره مع ان الذي نفى وجود رباح ما قصد نفي الرباح عن نفسه ولا عن البيت ولكن لما وقع الكلام او كان يقع وقوعا مستفشعا في اذن المستنع اغلق الباب سفين النظيف وشريعه غراء تراعي حتى هذا فالمسلم منهي ان يتشبه بفعله وبلفظه لا تقل كلاما قبيحا وان لم تقصد معناه او موهما ولا تفعل كذا ليه لان لا من تمام العزه ان يظل عرضك مصولا وان تكون عزيزا احنا مثلا في الصلاه ينهى المسلم ان يتشبه بالبعير لا يبركن احدكم بروك البعير ينزل بركبته اذا نزل بركبته يبقى تشبه بالبعير يقول لك لا ده انت مسلم فحتى تنزلك على ركبتك ما عشان ما فيش حد وهو انت نادل يفتكر البعيد نور من العزة مش عايز حد يشبهك لا يشبهك احد أنت سيد هذا الكون فما ينفعش يبقى فيك شبه من بعيد ولا يحتفزن احتفاز الثعلب ولا يفترش افتراش الكلب ولا ينقر نقر الديك ممنوع تشبه لا بالكلب ولا بالثعلب ولا بالبعير ولا بالديك يبقى لا تقع على الافعال التي ان راها انسان افتكر الديك بتاعه او افتكر الكلب بتاعه او افتكر الثعلب او البعير لتظل متميزا لا سيما اذا كان للارعاء اذا كان يعني العمل عمل الحركه دي واحد دون ما ينفعش تشبه بيه وكذلك نهينا على التشبه بالكافرين بردا ليه حتى تميز عن هذا الكف لا تلبس لبس ولا تتخذ طريقه من طرائقه قط انت ممنوع من المساله دي لتظل فريدا كان عمر بن الخطاب لما يجد واحد كده لابس لباس المسلمين كان بيضربه اي واحد من اليهود من اهل الكتاب كان يقوله البس زيك زي مميز لهم يلبس حزاب وسط يعمل زنار يعمل أي حاجة بس المهم عشوفه أعرف إنه مش مسلم عشان يفضل منبوز وفي نفس الوقت مدلوش بقى حقوق المسلم احنا بقى في زمان اختلطت فيه الازياء تقابل الناس الشارع ما انتش عاد تطلع ايه ملته ايه عشان كده الهدي الظاهر كان في غاية الأهمية لحية التي تميز المسلم العنوان الواحد الذي لا يلتبس على احد انا لو مشيت في الشارع لا يلتبس على اثنين ان انا مسلم لكن واحد لازم باب لو كرفته وحالق اولاد مع كده وبتاع وماشي في الشارع انت تقدر تقول ده يطلع ايه ملته ايه ما تعرفش اللي اذا ظهر منه اي حاجه مقلب كده ووشه علامه صلاه مثلا فانت تقول ادي علامه صلاه يبقى خلاص عرفت انه مسلم فيمن تنهى عن ذلك عشان تفضل عزيز لا يشبهك أحد كل ما إذا متطلع لك نفسه دايب فدايب نوع من الإغرام إن هؤلاء يتشبهوا بالمسلمين ليصيبوا من العزة ما أصاب المسلمون والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا واستغر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصلافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا